O nah. والأفور سمع ربك. Mm-hmm. ك ولا تطعم منهم آثما أو كفورا. هم بصل عن النبي. ربك بكرة وأفري. راتم وافيلن ومن الله قددوا بِالَّذِي يَقُولُ يَا رَبِّ بِتَوَالَاتِكُ فَمِنْ نخلقنا وشددنا السراغ. دال إن الله كان عليم Bonjour, il y a بسم الله الرحمن يا نور يا رجومي لا سراير سلام.